النشرة الإخبارية وانشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا التكبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس السادس عشر من شهر رجب لسنة 1438 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين أكثر من أربعين هالكا ومصابا من البكك المرتدين والجيش الأمريكي بعمليتين استشهاديتين شرقية وغربية ولاية الرقة أربع عمليات استشهادية تضرب الجيش الرافضي وميليشيا سوات غرب وشمال غرب الموصل بولاية نينوى البداية من ولاية الرقة فبتوفيق من الله وحده انطلق الأخل السشادي أبو خليل الموحد تقبله الله نحو غرفة عمليات مشتركة للقوات الأمريكية الصليبية ومرتد البكيكي قرب مزرعة القادسية حيث تمكن الأخل السشادي من الانغماس وتفجير سترته الناسفة وسط ما أسفر عن هلاك وإصابة نحو عشرين مرتدا وصليبية وقد شهدت الطائرات المروحية الصليبية وهي تقوم بإجلاء الهلك والمصابين ولله الحمد من جهة أخرى تمكن بفضل الله الأخ أبو عزام البريجي تقبله الله من تفجير عجلته المفخغة وسط تجمع البكيك المرتدين في قرية احمد الخلف غرب مدينة الطبقة ما أدى إلى هلاك ما يزيد عن 15 مرتدة ليتقدم بعد ذلك عدد من جنود الخلافة ويجهز على ثلاثة مرتدين نجوا من التفجير في حين هلك ستة مرتدين وأعطبت لهم آلية عسكرية إثر وقوعهم في حقل ألغام لدى محاولتهم التقدم جنوب شرق مطار الطبقة ولله الحمد وفي شمال الولاية وقرب قرية جب شعير استهدف جنود الخلافة نقاط البكيك المرتدين وأعطبوا لهم جرافة وآلية ربعية الدفع وتصدوا للطيران الصاليبي بالأسلحة الرشاشة كما تم استهداف مواقع البكيك المرتدين في قرية المشرفة شرقة للسمن بخمس قذائف هاون وفي غرب الولاية قتل جنود الخلافة عنصرين من البكيك المرتدين إثر محاولتهم التقدم قرب قرية العيوج شمال مدينة الطبقة وفي شرق الولاية تم استهداف نقاطهم في مزرعة القادسية ب43 قذيفة هاون و10 قذائف مدفعية ثقيلة وأربع قذائف سبيجي ناين كما تم استهدافهم في قرية البابلي غرب منطقة الكرامة بتسع قذائف هاون كما أصيب عنصر من البكيك المرتدين إثر قصف من طائرة مسيرة قرب مزرعة القادسية ولله الحمد وإلى ولاية نينوى وبعد التوكل على الله تعالى فجر الأخ الستشادي أبو صفية الفلوجي تقبله الله عجلته المفخخة على تجمع للجيش الرافضي في اطراف قري تحليله شمال غرب الموصل ما أسفر عن تدمير عربة بي ام بي وهلاك وإصابة عدة عناصر منهم ومن جانب آخر دمرت عربة هامر وعطبت عربة كوجار إثر استهدافهما بصواريخا من نوع سبي جي ناين في أطراف منطقة راس الجدة بالجانب الأيمن من الموصل ولله الحمد وقرب مفرق القرية ذاتها فجر الأخ الاستشهادي أبو المعالي المصري تقبله الله عجلته المفاخخة على تجمع للجيش الرافضي ما أسفر عن تدمير عربة همر وإعطاب عربة بي ام بي وهلاك وإصابة عدة عناصر منهم عقبه تفجير الأخ أبي الحسن العراقي تقبله الله عجلته المفخخة على تجمع آخر في المنطقة ذاتها ما أدى لتدمير ثلاث عربات همر وإعطاب عربة بي ام بي وهمر وهلك وإصابة عدد منهم ومن جانب آخر فجر الأخ الاستشادي أبو ثابت العراقي تقبله الله عجلته المفخخة على تجمع لميليشيا سوات رافضية في أطراف حي الآبار غربي الموصل ما أسفر عن تدمير عربة همر وإعطاب أخرى وهلك وإصابة عدة عناصر منهم كما دارت اشتباكات في اطراف الحي ذاته أسفرت عن تدمير جرافة وآلية عسكرية والحمد لله رب العالمين كما تمكنت مفارز القنص من قتل أربعة عناصر من الشرطة الاتحادية الرافضية في اطراف منطقة باب الطوب بالجانب الأيمن من الموصل ولله الحمد كما قامت سرايا الإسناد بإطلاق 171 قذيفة هاون مختلفة العيارات و 17 صاروخا من نوع كاتيوشا وثلاث عشر قذيفة مدفع ثقيل على تجمعات الجيش الرافضي وميليشياته في عدة مناطق بالجانب الأيمن كما تمكنت مفارز الدفاع الجوي من إسقاط طائرة استطلاع للجيش الرافضي في منطقة راس الجدة ولله الحمد من جهة أخرى تمكن جنود الخلافة من إعطاب عربة هامر للجيش الرافضي بصاروخ من نوع سبيجيناين في أطراف قرية البدرية جنوب غرب الموصل ولله الحمد وفي ولاية حمص فقد تصدى جنود الخلافة لمحاولة تقدم فاشلة للجيش النصيري شمال صوامع تدمر حيث قتل أحد عشر عنصرا منهم ودمرت لهم معربة همر بصاروخ موجه ولله الحمد وإلى ولاية الجنوب حيث تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة الاتحادية في منطقة العناز ما أدى لتدميرها ومقتن من كان على متنها كما قامت مفرزة أمنية بتفجير منزل لمسؤول في صحوات الردة في منطقة السعدان بزوبع ولله الحمد وفي ولاية دمشق فقد تمكنت مفارز القنص من قتل عنصر من الجيش النصيري واستهداف مواقع لهم في ذات البلده جنوب دمشق ولله الحمد وفي ولاية حلب فقد تم تدمير دبابة وإعطاب أخرى للجيش النصيري وميليشياته الرافضية إثر استهدافهما بصاروخين موجهين وبالأسلحة الرشاشة في قرية العطشانة وعلى مفرق قرية الزكية شرق مدينة دار الفتح من جهة أخرى تصدى جنود الخلافة للطيران الروسي النصيري بالأسلحة الرشاشة في محيط قرية المعمورة شرق مدينة دار الفتح نسأل الله النصر والتمكين وإلى ولاية الخير حيث تم استهداف نقاط ومواقع الجيش النصيري شمال وجنوب مدينة الخير بأسلحة متنوعة وبعدد من قذائف الهاون نسأل الله التسديد كما تم تدمير دبابة من طراز تي 72 عقب استهدافها بصاروخ موجه كما تم تدمير ثكنة في جبل هرابش بصاروخ موجه وتدمير ثكنة أخرى لهم في الجهة المقابلة لحي حويجة صقر بقذيفة بيت ولله الحمد وفي ولاية الفرات فقد قصف جنود الخلافة مواقع الجيش الرافدي وصحوات الردة في مطار طليبيل ومفرق السوداني ومنطقته الخسفة والصجرة وعلى الطريق الرابط بين حديثه وبيجي بخمس قذائف مدفع ثقيل وسبع قذائف هاون وثلاثة صواريخ من نوع جراد وخمسة صواريخ من نوع كاتيوشا نسأل الله النكاية والتسديد وإلى ولاية دجلة حيث تمكنت مفارز القنص من قتل عنصر من الحشد الرافضي في اطراف جبل مكحول وعنصر آخر من البشمرقة المرتدين في قرية روالة جنوب مخمور ولله الحمد وفي ولاية خراسان فقد تم تدمير عربة هامر للجيش الأفغاني المرتد بمنطقة أشين في ننجرهار ولله الحمد اخيرا وإلى ولاية الأنبار حيث استهدف جنود الخلافة مواقع الجيش الرافضي في منطقة الكيلو 120 شرق الرطبة بست قذائف هاون ولله الحمد وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عنوين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 تو هو اغلى الورود وارفعوا التكبير دوما واقتفوا احلى نشيد واقتفوا احلى نشيد